حصرياً على موقع ماردنان لا لا لا لا كله سابني لوحدي انا لا لا انا مش مبسوط لا لا لا لا لا لا لا بكم حاجه عاديه لما راح تروح عازف يوسف قشا مش هتفر من اللي لادي اللي سمنا سيبته عادي مش راضي ومش هدادي ما الوداع فينا اه يا بخت اللي زملني اه يا ويلو اللي شاكلني قلبي ميت مش يتمشغلني وكل يوم مع مولني فخف من اي صايع والحياتي مطرش وبايع ده اللي خف نمحه وضايع في الطيب راح في اللي بليل اللي فاكر اللي مش سهل عاش حياته عبد وجاهل احلى حاجة لي كنت جاهل يا صحبة ضيعة وخيل يا ام فدان مفيش كلام او تتخانقوا بينك انا كان يا مكان جوايا برو كان احسن بس الخمسين طلعتي معايا من جوايا هو انا طيب كده عين الدنيا كانت رح بالبك نسب جسمك و حت اتأمل لخزمك عيش بنافسك عيش باسمك و مالاش يمتني على حال لو بك تعيطة بلولة لو جح دعي مرامولة لو فانا اتعيش بطولة و هتعذبك الدنيا بكار اي حتة على بوابة بسنا عندنا دبانة احنا جاء ما جابتش غدا عصلنا من كله الضمور سالك يد معاي سالة باشا مجال وفروه بمالي سندل من أرض المعارب الاسد والد الجفا ربنا ما يحوذني ليكو يالي كنت صرف عليكم ده انتو ملحو. اي سكة تتفلك قسلك انت وكله يتلك يلي مش ذلك اعتلك وقت تخل زي ما بيتخل اي وقت وطور مش هتبتك دوني اول ما بريد دوني مش بكتب لأي بقول الحق اللي انا بشوفه بعيني. اتنسى الحزن بهزازه والمحبه خدت كذا اشكح من غير اللي ماته بقف انا ومقوم الخير ما بداكم انتو انتو من بعد تركنتو لسه بتناما ما انا من الشباك يا بعيني احنا بلا الثانيه ده والحاله ما نعبتش لينا من مالو من علينا عشان شوف من الأوقع يفوتا اللي بيعش عشوات موتا اللي فغت من سقوطا وانتطار قدم سندا احنا سيطرنا الحقيقة كان راح نقوله بجريقة نخفي أقصم موضيقة في كل أقتصد في أي معان كل أقصم وماموال بحر مسعلى أحلى أخوان لعنش من بن سوا سر وابو مهنا لازم وما في شي زار لو سعد ولد القنطار ضرتنا من جرنزار بلشت خصم سرعه الشباب خصم اذا كان مجالكم حضروا اجرح قلوبكم يوسف وش توزعوا جننكم معزولك في السحانه بزين الوقت تسمعوا على موقع ماراجنات دوت كوم